غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر ف ه د ى والذي أخرج المرعى. فجعله غثا أن أحوى سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ل ْ يسرى فذكر إن فعات الذكرى سذكر معي يخشى ويتجنبها الأشقا الذي يصل النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلّى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير و أ ب ق ى إن هذا في الصحف الأولى. ص ح و في إبراهيم وموسى هل أتاك حديث غ ا ش ي ة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ت ص ل ى ن نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا ي ُ س م ِ وَلَا يُغْنِي م ِ ن ج و ع و َ ج و ه ه ُ يَوْمَ إ ذ ا ل ن َّ ا ع ِ م َ ة ل س َ ع ي ه َ ا ر ا ض ِ ي َ ة فِي ج َ ن َّ ة ع َ ا ل ي ة ل ا ت َ س ْ م َ ع فِيهَا ل ا غ ي َ ة فِيهَا ع ي ْ ن ج َ ا ر ي َ ة ف ي ه َ ا س ُ ر ُ ر م َ ر ف ُ و ع ة و َ أ و ا ب م َ و ْ ض ُ و ع ة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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعدبه الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر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 وير ا ل م ع ض و ب عليهم و ا ل َ ض ا ل ي ن والفجر ولايان العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم ل ذ ي ر ألم تر كيف َ ع ل ربك بعاد إ ر م َ ذ ا ت الماد ع التي لم يخلق مثلها في البلاد وذمود َ الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين ضغو في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأمَن إنسان إذا م ب ت ل ه ربّه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م ا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 وتحبون المال ح ب ا جماً كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفّاً صفّاً و ج ي ء يومئذ بجهنم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 يرجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي ا في عبادي ودخلي ا جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أ َ ل َّ ي َ ق د ِ ر ع َ ل َ ي ه ِ أ ح د ي ق و ل ُ أ َ ه ل َ ك ت ُ م َ ا ل ا ل ب َ د َ ا أ َ ي ح س َ ب ُ أ َ ل م ْ ي ر َ ه ُ أ ح َ د أ َ ل َ م ن ج ع َ ل ل ه ُ ع ي ن َ ي ن و َ ل س َ ا ن َ و َ ش َ ف َ ت َ ي ن و َ ه د َ ي ن َ ا ه ُ ن َ ج د ي ن فَلَقَتَحَ م َ ل ع َ ق َ ب َ وَمَا أ َ د ْ ر ا ك َ م َ ل ع ق َ ب َ فقرَّبَه أو إ ط ع ا م في ي و م ذي م س غ ب َ ه ي ت ي م ا ذا م ق ر ب َ ه أو م س ك ي ن ا د ا م ت ر ب َ ه ث م كان من الذين آ م ن و ا و ت و ا ص و ا ب ا ل ص ب ر و ت و ا ص و ا ب ا ل م َ ض ْ ح م ة ُ و ل ئ ه ا ك أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن َ ة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآء عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غ ي ر ا ل م غ ض و ب عليهم وللله ا ا ض ا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا عشاءها و ا ل س م ا و ا وما بنها والأرض وما طحها ونفسه وما سوها فألهمها فجورها وتقوها ا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ك َ ذ َّ ب َ ت ْ تَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ ِ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم ب ذ ب ِ ه م فسوها ولا يخاف عقبها والليل إذا يوشى والنهار إذا تجل وما خلق ذكر والأنثى إن س ع َ ك م ل ش ّ ى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، فسنيسره ل ل ي س ر َ ء وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن، فسنيسره للعسراء، وما يغني عنه ما له إذا ترد. إن علينا ل ل ه د َ ة وإن لنا للآخرة والأولى ف أ َ ر ت ك م ن ا غ ا ت لرب لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي ي ْ ت ي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ف آ و ى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأم من يتيم فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر وأم ب ن ع م ة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عن ك وزرك الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراء ن مع العسر ي س ر ا فإذا فرغت فنصب ا وإلى ربك ف ا ر غ ب والتين والزيتون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 إنا إلى ربك الرجاء أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئلا مانته ي لنصف عم بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا ت ط ع ه واسجد وقترب ا الله أكبر الله أكبر <تصفيق>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 لم يكن الذين َ كفوا ََ من أهل َْ الكتاب ِِ والمشكين َُ ر َِ م ُ ف َ ق ي ن َ حتى تأتيهم َُ البينة رسول َ من ِ الله يتلصح ُُُْ فم ُ ط ه َ ر َ فيها ِ كتب ُ ق ي م ٌ وما َ تفرق َََ الذين َ أوتوا ُ الكتاب َ إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ل يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم و الصلاة ا ويؤت و الزكاة، ا وذلك دين القيمه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم م خ ا د د ي ن فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزائهم عن ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ه ذلك لمن خشى ربه الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إِذَا زُلزِلَتِ ْ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا ْ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّذُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال َ ر ة خير يره ومن يعمل مثقال َ ر ة شر يره والعاديات ضبحا فالموريات ق د ح ا فالمغييرات صباحا ف آ ث َ ر نبي نطا ف و س ط ن َ به, به جمع إن الإنسان لربه ل ك ا و د وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ ر َ ب َّ ه ُ م بِهِمْ يَوْمَ ئ ِ ذ ِ ا ل َ خ ب ِ ي ر الْقَارِعَ م َ ا ل ق َ ا ر ِ ع َ ة وَمَا أَدْرَاكَ م َ ا ل ق َ ا ر ِ ع َ ة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ وتكون الجبال كالغنم المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نام حامية. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح م ن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم. ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل َ ي ه م غ و َ ي ر ا ل م غ ض و ب ِ ع َ ل ي ه ِ م و َ ا ل ض َ ا ل ي ن س ا ل ي ر ح م ن ا ل ر ح م ا ل ه ا ك م ا ل ت ك ا ف ر ح ت ى ز ر ت م ا ل م ق ا ب ِ ر ك َ ل َ ا س و ف َ ت ع ل م و ن ث م ك َ ل َ ا س و ف َ ت ع ل م و ن كلا لو تعلمون علم اليقين ل ت ر و ن الجحيم ثم ل ت ر و ن ه ا عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا ا بالحق وتوصوا ا بالصبر ويل لكل همزة ل م ز ه الذي جمع ما له وعده د يحسب أن ما له أخلده كلا ليوم ب ذ ن ا في الحطمة وما أدراكم الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر الله أكبر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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم ط ي ر ا أ أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من ج و ع وآمنه الذي يكجب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا ي ح ظ على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماء.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 ل ن بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكثر فصلِّ لربك وانحَر. إن شانِئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن ا ل ي ل يا ي ه ا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ع ب د م ا عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ل ك م دينكم ولدين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبيل َ ه ب وتب ما أغنى عنه م ا ُ ه وما كسب سيصل نار ذات لهب و َ م ر أ ت ه ح م ا ل َ ة ا ل ح ط ب د ف ي ج ي د ه ا ح ب ل م ن م س َ د ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه ك ب ر ا ل ح م د ل ل ه ر َ ب ّ ا ل ع َ ا ل م ي ن ا ل ر ح م ا ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل د ي ن إياك نعبد وإياك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ا ل م غ ض و ب عليهم و ل ا الله ض ا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن ش ر ح ا س د إذا حسدت، والأعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ش ر الوسواس الخناس.